لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من الله سميعا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سِيءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كان عفوا قديرا إ تُبدُ خَيْرًا أَوْ تَققُوه أَْ تَاقُعَسُ أَ تَعقُ سُ إِ فَإَِّم اللهه كََعَقُوًا قَديرَام إ تُبدوا خَيًا أَوْ تققُهُ أَوْ تَاق سُ أَْ تَعقُعَسُ إِم فَإِن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخلوا بين ذلك سبيلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض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 أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا للكافرين عذابا مهينا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 وَالَّذِينَ آمنوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعقونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ وَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا وَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَغْرَقَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَقُونَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا وَأَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَغْرَتْهُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَقُونَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا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 ميثاقا وليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السلث واخذنا منهم ميثاقا وليظا فبدنا نضيهم بميثاق محمد بآيات الله وقتلهم وقتلهم الانبياء هذه غيرهم وقولهم قلوبنا غلف وقولهم قلوبنا غنابن بل قذر الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا فَذِنَانًا نَّمْضِيْهُمْ مِيثَاقًا فَهُوَ مُفْرِغٌ بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمْ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْدِيَا ذَلِكَ غَيْرُ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ كُذُوبٌ وَقَوْلِهِمْ كُذُوبٌ بَلْ قَضَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فلا وَدِينَا نَقُضُهُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفِرُوا بِآيَاتِ اللهِ وَقَتْلِهِمْ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا قُلُوبٌ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا قُلُوبٌ بَلْ قَضَى اللهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِأَفْرَهِهِمْ وَمَأْوَلِهِمْ نَالُوا مَغْنَمًا مُهْتَدَانًا عَظِيمًا وَبِأَفْرَهِهِمْ وَمَأْوَلِهِمْ نَالُوا مَغْنَمًا مُهْتَدَانًا عَظِيمًا وَبِأَفْرَهِهِمْ وَمَأْوَلِهِمْ نَالُوا عَظِيمًا فَأَوْرِهُنَّ إِنَّ قَتَلَ الْمَسِيحَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلَهُ وَمَا صَلَبَهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم له مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قتلوا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما له, ما له به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا وقوله ان قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتل وما صلب ولكن شُبّه له وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم ما له ما له لنده من علم الا اتباع الظن الا اتباع الظن وما فجروا يقينا ارفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ارفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ارفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن بالنبي قد جاء نؤتي ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِالنَّبِيِّ وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَضَلٌّ مِّنَ الَّذِينَ هَدَوْحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمُ الْحِلَلاتُ وَبِقَذِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا فَضَلٌّ مِّنَ الَّذِينَ هَدَوْحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمُ الْحِلَلاتُ وَبِقَذِّهِمْ عَن ذَٰلِكَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ لَهُمْ وَبِقَذِفِهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْدَثِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْدَثِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 لكن ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أُو۟لَٰٓئِكَ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 لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما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 وَآتَيْنا دَودَ زَبورَام إِ أَو حَنَ إلَْكَ كَمَا أَوحَنَا إلى نُوح كمامَا أَوْ حَنَ إلى نُحِم وَنَّبينَ مِنْ بَعِْه وَأَوْحَنَ إلَ إبراهِمَ وَإسمْماعلَ وَإسحاقَ وَيعحُوبَ وَالْأسدَاقُ والاسباط وعيسى وايوب ويونس وسوارون وسليمان واتينا داود زبورا ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح كما اوحينا الى لوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق, والأسباق وعيسى وأيوب ويونس وارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما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 101- رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما 102- رسولا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الله عزيزا حكيما رسلا مبشرين ومنبرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد لما أنزل إليك أنزله بعلمه, أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى اللَّهِ شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا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 يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم قد جاءكم الرسول بالحق من فَإِنَّ فآمنوا خير لكم وان تكفروا فإنا لله ما في يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم ود جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرلكم وان تكفر فان وَكَانَ ما في السماوات يا اهله الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ان المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وكلمته القاها الى مريم وروحه من فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه 124. ولا تقولوا ثلاثة منتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه, سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا 125. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وكلمته القاها الى مريم وروح من فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ولا تقولوا ثلاثه لينته خير لكم انما الله اله واحد سبحانه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 وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ لِنَتَّخِذَ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إله وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ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 ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ قِبَلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من قبله واما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله وام الذين استنكروا واستكبروا يعذبهم عذابا اليما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 وَأَنزَلناَا إلَيْكُم نُورًَا مُبين فَأََّ الذيذينَ آمَن بِاللهِ وَعْتَصَمُوا بهِهِ فَسَيُودِخِلُهُم فَسَيودِخِلُهُمْ فِي رَحْمٍ مِنهُ قَبْ وَيَهْديهِم إلَيْهِ سِراطًا مُسْتَقيمَام وَأَنزَلناَا إلَيْكُم نُورًا مُبينان فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمه منه وقبل ويهديهم الين صراطا مستقيما وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فسيدخلهم في رحمه منه وقبل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْأَلُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَ إِخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ فلها نصف ما ترك وهو يرتها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنفيين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 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا مِثْلُ تَرِثِ مَا تَرَكَتْ وَإِنْ كَانَ إِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود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 الرّمةَ عللَيكُم النَّيتَة والدم وَلحمُ الْ الخِزِير وَماَا أهَِّ لِغَير اللالِبِ وَْمُن خَلِقةَة والموقودة والمُتَدّية والنطحة وَن أكَ السَّب وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَنظّروَ فِي مَخْمصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِ فِي الِّئِثْم فَرِ الله فَإِن اللهَّ غَفُور الرحيِيمأَِّمَ تَعللَْيكُم الْ المَييتة والدَّم وَحمُ الْ الخسِِ وَمَا أهِلَّ لِغَيْرِ اللالِبِ وَالْمُن خَنِقَة وَالْمَووقودَة وَْمُتََدّة وَنطحَة وَنَاأَكَ السَّبْ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 فمَنُّروَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجان فِي الِّئِثْمِ فَرِ الل فَإَِّ اللهَّ غَفُور الرحيِيمأَِّمَ تَعَلَْيكُم الْمَيْتَة والدَّم وَحْمُ الْ الخزِرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّالِبِ وَالْمُن خَلِقَة وَالْمَووقُذَة وَْمُتََدَّة وَنطحَة وَنَاأَكَ السَّبْ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 فمَ الُّروعَ فِي مَخْمَصَة غَيْيرَ متَجان فِي الّثْمِ فَإِ الله فَإَِّ اللهَّه غَفُور الرحيِيم يَسَلونَكَمَذاَا أحِلَّ لَم قُلْأُحِلَّ لَكُم الطَّيباتَاتُ وَمَا عََّمتُم مِنَجَوَارحِ مُكَلِّبين مُكَلِّبِينَ تُعَمونَهُ مَِّا عََّمَكُم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا إِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَسْأَلُونَ كَمَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ, مكلبين تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ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 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافقين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوثوا الكتاب حل لكم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 ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من القاسدين اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم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 وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ أُنثَىٰ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا تَََّ مُصَعيدًا طَيبَ فَنْسَحُ بوجُوهِكُمْ وَأَيدكُمْ مِن مَا يُريد الله لَجعللَ عَلَْكُمْ مِنْ حََرج وَ يُريد لُطَهِرَكُمْ وَك يريد لُطَهِرَكُمْ وَلوتَِّ نِعنَتَهُ عَلَكُمْ وَلوتِمَّ نِعَمَتَهُ, نعمته عَلَكُمْ لعََّكُمْ تَشْكُرون يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ أُنثَى أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَثَيْمُمًا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ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 أَوْ جَحَد مِنكُم مِن الغَائِقِ أَلا أو مَسْتُم أَوْلا مَسُْم مِسَ أَفَلَم تَجدِوا مَا أَمْ فَتَيََّمُ فَتَيََّمُ صَعيدًا قَيبَا فَنْسَحُ بِوجهِكُمْ وَأَيدكُم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وَمثاقَهُ ال الذي وَاتَقَكُمْ بِه إذ قُلْتُمْ سَمِعْننا وَقَعننا فَتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّه الله عَ لمُم بِذاتِ الصّدُور وَذْكُرُون نِعَْنَّةَ اللهَِّ عَلَييكُم وَمتَاقَهُ ال الذي وَتَقَكُمْ بِ وَمثَاقَهُ ال الذي وَتَقَكُمْ بِهِي إِذ قلتم سمعنا اتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم منكم شنائا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم عرا ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله واتقوا الله ان الله كبير بما تعملون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 والَّذين كَفرَ وَكَذَّبُ بآياتن أُنااء أُناائِكَ أأَصحابُ الجخِيم والَّذين كَفرَ وَكَذَّبُ بآياتن أُنا قُنائِكَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اكْرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُقُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وقال الله اني معكم لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فَنَنَكَثَ الرَّبَ بعد ذلك منكم فَقَد ضَلَّ سَوَاء السَّبِيل وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ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 فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله ميتاق بني إسرائيل وبعتنا منهم اثني عشر وَقَالَ وقال الله إني معكم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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم, يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعقوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 124-قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه, وأمه ومن في الأرض جميعا 125-ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء, يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير 126-لقد كفر الذين قالوا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 يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَلَئِنْ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنتُمْ بَشَرٌ مِّن مَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَشِّرُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنْ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْبَشِيرُ وَالنَّذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ فَإِذْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ ونذير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 والله على كل شيء قدير واذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اجعل فيكم انبياء واجعلكم ملوك وااتاكم ما لم يات احد من العالمين قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم وَجَعَلَ فِيكُمْ أَمْنِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اجْعَلَ فِيكُمْ أَمْنِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا قاسدين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا قاسدين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 114. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين 115. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها, فإن يخرجوا منها فإنا داخلون 116. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين 117. لن ندخلها حتى يخرجوا منها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 قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما انعم الله عليهما دخلوا عليهما الباب وخرجوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانتم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما انعَم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب وخرجوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخلها اردا ما دام فيها فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فاذهب أنت وربك فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّاهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ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 قال فانها محرمه عليهم 40 سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم 40 سنه على القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين فاتل عليهم نبأ بني آدم ذي الحق إذ قربا قربانا فتقبل من, فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قَا إَّماَا يتَقَبَّلُ اللهَّهُ مِنَ الْمُتَّقين فتْنُ عَلَيْهِ النَّذَا أَبِنَي آدمَمَ بِحَقِّ إذ قَروَبَا قُرربًَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدهِمَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يتَقَبّل الْ مِنَ الْآاقَ قَالَأَقُتُلََّك قَالَ إماَا قال ييتَقَبّل اللهَّهُ مِنَ المَُّقين فتُعَلَيْهِم نذَا أَابِنَي آادَمَ بِحَقِّ إِذ قَروَ بَا قُرربًَا فَتُقُبِّلَ منِنْ أَحَدِهمَا فَتُقُبِّلَ مِنْأَ أحدَدهمَا وَلَمْ يتَقَبّ منِنْآاقَ قَا لأَقُتُلَ النَّك قَالَ إماَا قال ييتَقَببللُ اللهَّ مِنَمُتَّقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما أنا بباسط ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباصط ما انا بباصط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين إِنِّي أريد أَن تَبُؤَا بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُؤَا بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 فقتلهم فاصبح من القاسرين طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فقتله فاصبح من دبحت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوارى سوءة اخي قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءة اخي فاصبح من النادمين تَ الله غاب يبحتُ في الأرْضل يورهُ كيفَوارري سءَتَأخِي قال يويلَ أعجَستُ أن أك ممثل هذا الغراب أعجَستُ أن أكونَ ممثل هذا الغرابِ فَأوارار سؤةَ أأَخ فأَصح منن النادِين فبةَ الله غاب يبتُ في الأرضل يورهُ كيف فَوار سَءتَأخِي قال يولَد أعجَستُ أن أك ممثل هذا الغوراب أعجستُ أنكَ مثل هذا الغرابِ, الغراب فَأوارار سءَةَ أخل فأَصحَ منِن النادِين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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ, إن كثيرا منهم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأرض لَمُسْرِفُونَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا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 ثُمَّ إِنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا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 لُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ فَأُمِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ قَضِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينقوا من الارض ذلك لهم جزاؤهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا يقتلوا او يصلبوا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 إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا أن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا أن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وارتقوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وارتقوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ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 يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا النَّارِ وَمَا هُمْ مِنْهَا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مقيم. والالسَّارِق والالسَّارقَةُ فَقُقَوا أيدِيَهُ فقُقَرُوا أيدَهُمَا جَزَ أَم بِنَا كَ سَذانَ كَلًَا مََِّ واللههُ عَزيزٌ حكيم 126- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم 127- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا وَقَروا أَدَهُ مَا جَزَاء أَمْ بِنَا كَسَذانَ كلًَا مِنَ الل واللهُ عَزيِيزٌ حَكم فمَنْ كَابَ منِن دَدِقُم وَصْلَحَ فَ إِ اللهَّه يَكُ عَلَم إِ اللهه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 113-ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 114-يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 115-والله على كل شيء قدير 116-ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض 117-يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم اخرين لم ياتوك يحركون الكلم من بعد مواضع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 سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ السُّحْتِ فَإِن جَاءُوا تَفْحَضٌ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَاثَالُونَ لِالسُّحْتِ فَإِن جَاءُوا تَفْحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِض عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 مَنُور يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ وَالرُّبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الكافرون إنا أنزلنا التوراة فيها هدى نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والاحبار والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي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 للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي, ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بِمَا آنَسَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وَملَمْ يَحكُم بِمَاأَ زَدَ اللَّهُ فَأْدِ فَأُولائِكَهُُ الطَّادون وَكَتَ بِنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالعيْينِ وَالْأَن فَ بِالأَمْ وَْأَن فَ بِالأَن فِ وَالْأُدُونَ فَمَنْ تَصَدَّّ فَ بِ فَهُ وَكَفَّارَةُ ل وَملَمْ يَحْقُ بِمَاأَ زَلَ اللهَّهُ فَأول فَأُولائِكَهُ مُ الطَّالِون وَقََّّنَا على أَغَالِهِم بَسَدِِ مَغْيًا مُصَدِّ فَل لِمَا بَيْنَ يَدييهِ مِنَ التَّورَاتِ وَآتَينهُ الإِنون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 بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وَصددِّقَلِّمَا بَيْن يَديهِ مِنَ الْ الكِتابِ وَمهَيمِن عَلَ فَحْكُ بَنَهُم بِمَا أَزَل الله وَلا تَتَّبِع أَهُو أَعََّ جَاءكَ منِنَ الْ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وَلا تَتَّبِع أَهُو أَهُم عَمَّا جَأَكَ منِن الحَقّ لِكلُِ جَعَنا مِنكُم شِرعةَ وَمِنه جَ وَلَ شَ اللهَّ لاجَعلكُم أُمَّ تَاقِدَةَ وَ لبلل وَكُمْ فيمَا آتَكُم فاسْتَبِقُ الخَيير إ اللله مَرجعكُمْ جًَا بَّئُكُ بماكُ تُمْ به تَختَْلفون فأَزَلنا إلَيتَكتابِحَقّ مصَدِقلَلّ مَا بَ يَدي مصَدِّ قَلّ م بَْن يديهِ مِنَ الكتابابِ وَمهمِنَ عَلَ فحكُم بَْنَهُم بمَا أَزَل الله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 يُنذِئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إليك. فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ وَإِنْ حُكْمٌ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ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 171. أفحكم الجاهلية يبغون 172. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 173. <تصفيق> أفحكم الجاهلية يبغون 174. ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون 174. <تصفيق> الجاهلية يبغون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 يَقولون نَخْش أَن تُصِبَنَ دائر فأَصَ اللهَّهُ أَ يَأَْ بِالْفَدْخِ أَوْ أَمرْرٍ مِنْ عِذِه فَيُصْبِحُ فَيُصْبِحُ على مَا أَصَرُْ فيِي أَمفُسِهِم النادِمين فَتَرَ الذيَّينَ فِي قُلُ بِهِم م رَبوء يَقولون نَخْش أَن تُصِبَنَ دَائر فعَسَ اللَّهُأَ يَأَْ بِالْفَدْخِ أَوْ أَممرْرٍ مِنْ علذِِ فَيُصْبِحُ فَيُصبِحُ على مَا أَصَرُوبِي أَمفُسهِم النادِمين فَتَرَ الذيَّينَ فِي قُلُ بِهِم م رَبُء يُسارِعونَ فيهم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 الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حبقت اعمالهم فاصبحوا خاسرين ويقول الذين امنوا اها اولئك الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حبقت اعمالهم فاصبحوا خاسرين ويقول اها اولئك الذين اقسموا بالله جهدا ايمانهم انهم معكم حبقت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي يحبهم ويحبونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فِي سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يَأْتِ اللَّهُ بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون 38-ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا, والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 39-ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 40-ومن <ع وهو الزين آمنوا> يتولى <الحزب> الله ورسوله <الغالبون> والذين آمنوا <الغالبون> والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا الله إن كنتم مؤمنين ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم جزءا ولعا من الذين اوتوا الكتاب من الذين اوتوا الكتاب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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّقُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ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 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسُّوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانَهُ وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 قالوا وقالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون 18. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون <تلقى> وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ مُرَادِبَالِيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْثَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْثَ لَبِئْسَ مَا لولا ينهاه موربانون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولا غلت ايديهم غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان بل يداه مبسوطة لينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يشاء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 وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان بل يداهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء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 وَلَو أن أَهل الكتابِ آمن وَاتَّقَ وَلَو أن أَهلَ الكتابِ آمنوا وَاتَّقَوْلَلكَ قَرْنعَنْهُ سَئاتِهم لَ قَرْنَاعَنْهُ سَئاتِهِم وَلا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو أن اهل الكتاب آمنوا واتقوا ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم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 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ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 يا أيها الرسول بلغ ما أنسل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الرسول بلغ ما أنسل إليك من ربك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 انجيل حَتَّى تَقِيمَ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى القوم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حَتَّى تُقِيمَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 لقد أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُوسَىٰ وَأَخَاهُ فَقَالُوا إِنَّا قَوْمٌ نَّاصِرُونَ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم بما لا تهوا انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون لقدأَخَدْن مثاقَبنِي الصر إلَ وَسَلنا إلَيْهِم مُسلَ كلُ ما ج أَهُم رَسولم بما ل تَهُ أَ قُسُهم بما ل تَهُ أَن قُسُهُم فَريقًا كذبوا وفريقا يقتلون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 ن وَمَأْوَاهُنَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه انه من يشرك بالله فقد حرم الله النار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 124. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 125. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِن إله إلا إله واحد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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد غلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد غلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أنا يغفكون ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد غلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 124. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 125. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 126. قل أتعبدون مَا دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا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 لُرن الذين كبَو م دَ الصر على لس دود وَسَ ب موييم ذلك دِنَا صوكانوا ييعْتدون لُرن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 كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هم كَذِي رَمِنهُم ييتَوََّونَ الَِّين كَفَوا لَ بِكسَنَا قَدمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَقِطَ اللهَّهُ عَلَيْهِمْ أَن سَخِطَ اللهَّهُ عَلَيْهِم وَفِيعَذاَابِهمم قَالدُون وَلَكَانوا يُؤمنِنونَ بِاللَّهِ وََّ بِجِّ وَمَا أُنزِ لَ إلَيْهِمَ التَّقَدون ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسحون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم, ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسحون وَلَْ كانَانوا يُؤمنِنونَ بِلهِ وََّ بِّهِ وَماَا أُنزِ لَ إلَيْهِ مَاتَّقَدُهُ مَتَّخَذُهُم اتخذوهم ما اتخذوهم أَْليا وَلََّكَكثيرِ رَم